وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار إن أ خ ل ص ن ا ه م بخالصه ذ ك ر الدار و إ ن ه م عندنا لمن ا ل م ص ط ق ي ن ا ل أ خ ي ا ر واذكر إ س م ا ع ي ل واليسع وذا ل ك ف ل وكل من ا ل أ خ ي ا ر هذا ذكر وإن ل ل موسوعه ت النابلسي ن للعلوم ن الاسلاميه ب أتراب هذا موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله واخر من شكله ازواجه 私たちはこの世の中でありません。 ق د م ت م و ه لنا ف ب س القرار ا ل ق و ا ر ب ن ا من قدم ل ن ا هذا فزده ذ ا ع ب ا ضعفا ف ي ا ل ن ا ر و ق ا ل و ا م ا ل ن ا ل ا نرى ج م ي ا كنا ن ع د ه م من ا ل أ أ ش ر ر ا ت خ ذ ن ا ه م س خ ر ي ا زاغت ا أم عنهم ل أ ب ص ا ر إن ذ ل ك ل ح ق و م أهل ا ل ن ا ر ق ل إ ن م ا أنا م ي ه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 ب ي ن ه م ا ل ع ز ز ي ا ل غ ف ا ر قل ه و نبأ ع ظ ي م أنتم ن ع ه م ع ر ر و ن ما ك ا ن لي م ن ع ل م ب ا ل و ن ا ي خ ت ص م ا ع ي إني موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه يا إ ب ل ي س استكبر و ك ا ن من النابلسي ك ا ف ر ي ق ل يا إ ي ما للعلوم الاسلاميه خير ن ن ه خ ل ق ت من موسوعه ا ل فاخرج م ن ه ا ف إ ن ب ل ج ي م وإن ع للعلوم ي ك ن ت ي إ ى ي ا ل د ي ن ق ا رب فأنظرني إ ل ى ي و م ي ب ع ث و ن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 إ ن هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن ن ب أ ه بعد حين